وَلَقَدْ قُلْنَا لِلْمُقْوَلَنَ لَهُ مِنْ سَمَاءٍ كَوْنَ <تصفيق> الَّذِينَ آثَمُوا وَإِذَا يتلى عَلَيْهِمْ இம் அவி ولا يكلو ثونا اجرهم من واسين بما قور ويدرون بالحسنات سيئات يَدْرُونَ الْحَسَنَاتِ سَيَفْرَحُونَ مِمَّا وَإِذَا வைத்த عَنْهُ وَقَالُوا அனு